فحق علينا قول ربنا انا لذائقون فاغويناكم انا كنا غاوين فانهم يومئذ في العذاب مشتركون انا كذلك نفعل بالمجرمين انهم كانوا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 يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات عين كأنهن بيض مكنون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 إن هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أفذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إننا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في اصل الجحيم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 أرى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين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 وَإِنَّ جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أَفَبِعَذَابِنَا يستعجلون فَإِذَا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين